بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وحدثني يقول والنساء رسول وسلم يتوضؤون الأنبياء سيدنا الله الرحمن الرحيم قال الله الله مالك نافع الله الله عنهما كان يقول إن كان الرجال والنساء في زمان رسول الله صلى الله لا جميعا على آله صلى عليه بسم محمد أجمعين رحمه عمر عبيد عن عن عبد إحيى أشرف رضي في بن أن بن إن قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن عن, عن نافع م و ل ا بن عمر متوفى س ن ة سبع ع ش ر ة و م ا ئ ة عن ابن عمر عبد الله متوفى س ن ة ثلاث وسبعين أ ن ه كان يقول إ ن كان الرجال والنساء في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضاون جميعا قوله رضي الله عنه إ ن كان الرجال والنساء إ ن هذه هي ا ل م خ ف ف ة من ا ل ث ق ي ل ة وقد سبق لنا الكلام عنها في درس مضى ولا ب أ س أ ن أ ذ ا ك ر ك م عنها ل أ ر ى أ م ا ك ث في ا ذ ا ن ك م شيء من ذلك أ م طيب ق ل ن ان إ هذه ا ل م خ ف ف ة من الثقيله اصلها إ ن هذه ا ل ث ق ل ه ان كما تعلمون عملها أ ن ه ا تدخل على ا ل ج م ل ة ا ل ا س م ي ة فتنصب المبتدا ويسمى اسمها وترفع الخبر ويسمى خبرها لكن إ ن خففت ما معنى تخفيفها م ازاله معنى تخفيفها؟ إ التضعيف عنها إ ذ ا خففت هل تعمل يبقى عملها الذي كان لما كانت ثقيله ام لا تعمل ه ذ اكثر أ العرب يرون أ ن ه ا إ ذ ا خففت أ ه م ل ت يعني إ ذ ا ذهب عن التعضعيف ذهب عنها العمل هذه ل غ ة أ ك ث ر العرب فالعرب م ث ل اذا إ قالوا هؤلاء الذين أ ذ ك ر لكم إ ذ ا قالوا إ ن ا زيدا قائم إ ذ ا خففوا إ ن ا فقالوا إ ن أ ه م ل و ا فقالوا إ ن زيد قائم هذا معنى إ ذ ا خففت أ ه م ل ت هذه ل غ ة أ ك ث ر العرب لكن إ ن هي لها معان من ج م ل ة معانها النفي ف أ ن ت إ ذ ا قلت إ ن زيد ا ل ق ا ئ م العربي الذي يسمعك ي لا ب س عليه ل لا أ م ر يدري أ ت ؤ ك د قيم ا زيد أ م تنفي القيام عن زيد ل أ ن ه ا تحتمل هذين المعنيين إذا إن إن القائم قيامه ما قائم أيضا قلت تقول يحتمل ويحتمل لأن للنفي تؤكد تأتي أنك أنك زيد زيد فلازاله ة ذ ا ا ا ا ل ت ب هذا ا ل ا ل ت ب ا س يدخلون اللام لاما حرف لام على الخبر فيقال إ ن زيد لقائم هذه اللام تسمى اللام ا ل ف ا ر ق ة تفرق بين ماذا وماذا تفرق بين ان التي للنفي و ان التي هي م خ ف ف ة من ا ل ث ق ي ل ة ف إ ذ ا قلت ان زيد لقائم يفهم العربي أ ن ك تؤكد قيامه ولست تنفيه ل أ ن اللام هذه لا تدخل على إ ن التي للنفي وهذه ا ل ل غ ة التي قلت لكم ل غ ة أ ك ث ر العرب يعني م و ج و د ة في بعض آ ي ا ت ا ل ق ر آ ن العظيم ومن ذلك ق ا ل الله تعالى وان إ ن كل ل م جميع ي ل د ا محضرون وإن كل خففت إ ن فذهب العمل و هذا الذي قلت لكم لغه أ ك ث ر العرب بعض العرب يبقي ع م ل إ ن ولو خففت فيقول هؤلاء إ ن زيدا ل ق ا ئ م إ ن ز يرقون د ا عملها ولو, أذهب ولو ذهبت تضعيفها ولو خففت وهذه أ ي ض ا موجود شاهد لها في ا ل ق ر آ ن العظيم ومنه قراءه و ان كلا لا ما ليوفيانهم ربك اعمالهم و ان كلا بماذا انتصبت كلا ب إ ان ا ل م خ ف ف ة فبقي عملها و إ ن و ان خففت و قد قال سبويه رحمه الله حدثنا من نثق به أ ن ه سمع من العرب من يقول ان عمرا لمنطلقون يخففون و ينصبون هذا الذي ذكرنا هو ما نظره ابن مالك رحمه الله في أ ل ف ي ت ه بقوله وخففت إ ن فقل العمل قل عملها يعني في, في لغات العرب وخففت إن فقل إن اذا ل ل م اللام إ م اهملت ت إذا أ ه م ل ل ا ز م ة اللام ا ل ت ي هي ا ل ف ا ر ق ة لماذا كانت هذه اللام ف ا ر ق ة بين اين ن ا ف ي ة واين ا ل م خ ف ف ة لماذا ل أ ن اللام هذه ل أ ي شيء أ ت ت للتوكيد ولا يتصور أ ن تدخل هذه اللام م ؤ ك د ة في سياق نفي ويجتمع توكيد وإذلك تكون وخف وتلزم وربما يعود في النفي يمكن في النفي استغني الضمير الإثبات تضاد فتئن تهمل اللام رحمه العمل اللام ما ثم عنها عنها علىه هذا لا لا فقال الله إذا قال فقل هذه اللام وربما استغني ا عن لم ا متى؟ يحتج ع ن ي ي ربما لم إ ل ى هذه اللام متى؟ وربما استغني عنها إ ن بدا ما ناطق أ ر ا د ه معتمدا إ ذ ا ظهر مقصود المتكلم م ق ص ولم د ا ن ا ط ق و ل يخشى ق ع لم ي على السامع ل ل ت ب ا س بين النفي و ا ل إ ث ب ا ت لا يحتاج المتكلم إ ل ى تلك اللام بقول الطرمان بن حكيم أ ن ا ابن أ ب ا ه الضيم من آ ل مالك و إ ن مالك كانت كرام المعادن هو يفخر بانتسابه إ ل ى آ ل مالك الذين يصفهم ب أ ن ه م أ ب ا ه الضيم لا يقرون الذل فيهم ولا يسكتون عنه يفخر بانتسابه إ ل ي ه م ثم يقول و إ ن مالك كانت كرام المعادن لماذا ا هنا يتصور يقول و أن مالك كرام المعادين كانت لا يتصور ه لماذا كيف يفتكروني خ ر غير بمن مع دينهم ي م فإذا إ مالك ع ن ي وما إ ن لكن ا ا ك ت كرم ا المعادين فهنا لما لم يحصل ذلك اللبس والمستمع يفهم من غير ا ح ت ي ا ج إ ل ى اللعب لم يذكر ا ل ط ر ي م ا ه هذه ا ل ل ا م إ ذ ا رجعنا إ ل ى هذا الحديث حديث ابن عمر إ ن كان الرجال والنساء ل ي ت و ض ؤ و ن في زمان رسول ا ل ل صلى الله عليه وسلم ان كان الرجال والنساء ل يتوضاون هذا احتمل معناه ان كان الرجال والنساء يتوضاون إن يحتمل انك تقول انهم كانوا يتوضاون جميعا ويحتمل انك تقول ما كانوا يتوضاون جميعا ف ل ا ز ا ل ة هذا اللبس في مثل هذا السياق تجب اللام فيقال إ ن كان الرجال والنساء في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ي ت و ض ع و ن جميعا وقلت لكم إ ن إ ن ت أ ت ي لي معان ه ا ت أ ت ي للشرط و ت أ ت ي م خ ف ف ة من ا ل ث ق ي ل ة و ت أ ت ي وتأتي ز ا ئ د ة و ت أ ت ي ن ا ف ي ة وهذه ا ل أ ر ب ع ه التي جمعها الديماني في قوله إ ن شرط أ و تخفيف إ ن وتزاد من بعد ما والنفي فيها قد يراد إ ن شرط او تخفيف إ ن وتزاد من بعد ما والنفي فيها قد يراد إ ن شرط ت أ ت ي إ ن ش ر ط ي ة وهذه ت د خ ل على ا ل ج م ل ة ا ل ف ع ل ي ة يكون فعلها ماضيا او مضارعا و إ ن عدتم عدنا دخلت على الفعل الماضي و ت د خ ل على الفعل المضارع و إ ن تعودو نعد و إ ن شرط او تخفيفو ان تكون مخفه مثقل لك م م ر ة يضربون مثل ذلك بقول عاتكه بنت زيد بن عم بن نوفيل شلت يمينك إ ن ق ت ل ت لا مسلما حلت عليك ع ق و ب ة المتعمدي شلت يمينك إ ن ق ت ل ت لا مسلما إ ن ك ق ت ل ت مسلما و هذه عاتكه ترثي هذا البيت ترثي به زوجها ا ل ز ب ي ر بن ا ل عوام صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قتله عمرو بن جرموز عليه من الله ما يستحق وكان ذلك قبيل وقعه الجمل هذه ا ل وهي ق ع ة التي جمعت جيش علي رضي الله عنه ومن شايعه مع جيش ع ا ئ ش ة و ط ل ح ة والزبير ومن شايعه في تلك الفتن الزبير قبيل وقعه الجمل اضطجع تحت ش ج ر ة وعلق سيفه في غصنها ا ونام فجاء عمرو بن جرموز ف أ خ ذ السيف فقتل به الزبير بن العوام واستل ر أ س ه وذهب به إ ل ى علي بن أ ب ي طالب رضي الله عنه فذهب ب ا ل ر أ س في يده فلما ا س ت أ ذ ن عليه يعني يبشره ب أ ن ه قتل خصمه لا يفهمون ا ل أ خ و ة التي كانت بين ا ل ص ح ا ب ة يبشره ب أ ن ه قتل خصمه سمعه يقول من غير أ ن ي أ ذ ن ل ه بشير قاتل بن س م ي ة بالنار وقال علي رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إ ن لكل نبي حواريا وحواري الزبير يعسير هذا الدهدب فقالت عاتكه زوجته ترثيه غدر ابن جرموز بفارس ب ه م ة عند اللقاء وكان غير معرد غدر ابن جرموز غدر غدر بن جرموز بفارس ب ه م ة فارس ا ل ب ه م ة هو الفارس الذي لا تدري من أ ي ن يمكنك أ ن ت أ ت ي ه حريص على أ ط ر ا ف ه جميعا من كل جوانبه من حيث ما أ ت ي ت ه وجدته منتبها هذا هو فارس ا ل ب ه م ة يبهم ا عليك من حيث يمكنك أ ن ت أ ت ي ه فلذلك ث لا ه ذ لا يمكن ه إ ل ا أ ن ي أ ت ى غدرا قالت غ د ر ابن جرموز بفارس ب ه م ة عند اللقاء وكان غير معردي كان غير كان فرار عند الفزع يا عمرو لو نبهته لوجدته لا طائشا رعش الجنان ولا اليد شلت يمينك إ ن قتلت لمسلما حلت عليك ع ق و ب ة المتعمد ي كم غ م ر ة قد خاضها لم يثنه عنها طرادك يا بن فقع القردد فاذهب فما ظفرت يداك بمثله فيما مضى ممن يروح ويغتدي من الطرائف التي ترتبط ت ب ع ا كان ة هذه ل التي ط ر ا ا ئ ف ك يتحدث بها أ ه ل ا ل م د ي ن ة كانوا يقولون من أ ح ب ا ل ش ه ا د ة فليتزوج ع ا ت ك ة ذلك ل أ ن ه ا كانت تزوجها عبد الله بن أ ب ي بكر فقتل عنها فتزوجها بعده زيد بن ا ل خطاب فقتل عنها ثم تزوجها عمرو الزبير خ ط ا عنها ب فقتل ت ثم و ج ه ا ا ل ز ا ل عوام فقتل عنها ثم تزوجها الحسين بن علي بن ابي طالب فقتل عنها فكان المدينة الشهادة <تصفيق> <فليتزوج> عاتك <تصفيق> <نعم>. <تصفيق> إن كان يقولون نعم أهل فليتزوج الرجال والنساء في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضاون جميعا هذا قلنا إ ن ت أ ت ي ش ر ط ي ة و ت أ ت ي للنفي كما هذه شله يمينك ان قتلت المسلمون و ت أ ت ي مخففه تاتي ي ز ئ د ة إن شرط خ ف ز ا ئ د ة وذلك كما في مثل قول ا ل ن ا ب غ ة الذبياني ما إ ن أ ت ي ت بشيء أ ن ت تكرهه إ ذ ن فلا رفعت سوطي إ ل ي يدي ما إ ن أ ت ي ت بشيء أ ن ت تكرهه يعني أتيت بشيء أن ما ت ك ر تكون ز ا ئ د ة بعد ما و هذا البيت من معلقتهم شهوره ة يدار ميت بالعلياء فالسندي ي تطال ل ع أقوى ا سالف الأمدي وقفت ف ي هذا ا أصيلانا أسائلها جوابا وما بالربع الأواري أحدي عيت إلى إلى آخره ه من البيت من ا ع ت ذ ا ر ي ا ت ه ما إ ن أ ت ي ت بشيء أ ن ت تكرهه إ ذ ا فلا رفعت سوطي إ ل ي يدي إ ذ ا فعاقبني ربي م ع ا ق ب ة قرت بها عين ي أ ت ي ك بالحسد هذا ل أ ب ر أ من قول قذفت به طارت نوافذه حرا على كبدي مهلا فداء لك ا ل أ ق و ا م كلهم وما أ ث م ر من مالي ومن ولدي لا تقذفني ب أ ق و ا ل ا ل و ش ا ة ولم أ ذ ن ب إ ل ى آ خ ر مقال المتحدثون في ا ل أ د ب الجاهلي إ ن هذا الغرض من ا ل أ غ ر ا ض الشعر وهو الاعتذاريات مما زاده ا ل ن ا ب غ ة لحسن اعتذارياته و ت أ ت ي ن ا ف ي ة وهذه تكون د ا خ ل ة على الجمل ا ل ف ع ل ي ة وعلى الجمل ا ل ا س م ي ة إ ن الكافرون إ ل ا في غرور يعني ما الكافرون إ ل ا في غرور إن ن ر د ان إلى ل ا ح س م اردنا إ ل ى ا ل ح س ن وقوله رضي الله عنه إ ن كان الرجال والنساء لا يتوضؤون جميعا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فيه م س أ ل ة هذا من أ د ل ة الجمهور وهم المالكيه ا ل ش ا ف ع ي ة و ا ل ح ن ف ي ة على جواز اغتسال الرجل و ا م ر أ ت ه جميعا و, و أ ن يغتسل بفضلها و أ ن تغتسل بفضله وأن يتوضأ بفضلها وأن يتوضأ تتوضأ وأن وأن بفضله وفي ا ا هذا الذي ابن الله س ت ذكرت د ل على لكم بقول و عمر عنهما رضي عنه الموطة وبما روايه ه مسلم ف ص ح ح ي عند عائشة رضي الله عنها عليه الله قالت أنا الله الله إناء ا رضي ورسول أغتسل صلى وسلم كنت من و ح تختلف فيه أيدينا مسلم ن الجنابة عند رواية وفي م قالت كنت أ غ ت س ل أ ن ا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إ ن ا ء بيني وبينه واحد فيبادرني حتى أ ق و ل دع لي دع لي يداعبها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في هذا الموضع و حتى أ ق و ل دع لي دع لي قالت وهما جنوبان واستدلوا أ ي ض ا على ذلك بما رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بفضل م ي م و ن ة واستدلوا على ذلك أ ي ض ا بما رواه أ ص ح ا ب السنين ا ل أ ر ب ع ة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اغتسل بعض أ ز و ا ا ج ل ن ب ي صلى ا ل ل عليه وسلم ه في ج ف ن ف ج ا ء ا ل ن ب ي ص ل ى ا ل ل ه عليه وسلم ليتوضأ ه م ن الى ف ق ا ت كنت يا إني الله جنبا فقال رسول ل ص انه ل ل عليه وسلم ه إ الماء لا يجنب وفي رواية لا يجنب وفي يجنب و ذ ب ا لا ح ن ب ل إلى لا أنه يجوز للرجل أ ن ي ت و ض أ بفضل ا ل م ر أ ة ولا أ ن يغتسل بفضلها إ ذ ا خلت ا بالماء إ ذ ا اغتسلت بالماء بماء وكانت خ ا ل ي ة به ففضل عن ذلك الماء شيء فلا يجوز له أ ن يغتسل به ولا أ ن ي ت و ض أ به و أ م ا إ ذ ا اغتسل جميعا فيجوز أ ن ي ت و ض أ بفضلها أ م ا إ ذ ا لم تخلو بالماء فيجوز له أ ن يستعمل فضلها ولماذا فرقوا هذا التفريق بين أ ن تخلو بالماء والا تخلو به ل ح ا ومن ل ل و ا ا ج ع ب ي ه ذلك ه ا أ ح ا التي د ي ث ذ ر ت ل ك ما و أ ح د ي فيها النهي ث فضل استعمال ا ل عن م رواه أ ة من ما ذلك ر أ ص ح ا ب السنن ا ل أ ر ب ع ة عن الحكم ا بن عمرو ا ل غ ث ا ر ي رضي الله عنه قال ن ه ى رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن ي ت و ض أ الرجل بفضل وضوء ا ل م ر أ ة ومن ذلك ما راه و ا ل إ م ا م أ ح م د في مسنده و أ ب و داود في السنن عن رجل من أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن يغتسل الرجل بفضل ا ل م ر أ ة و ا ل م ر أ ة بفضل الرجل و استدل و ا على ذلك أ ي ض ا بما راه و ابن ماجه في سننه عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن يغتسل الرجل بفضل وضوء ا ل م ر أ ة و ا ل م ر أ ة بفضل وضوء الرجل وليشرعا جميعا ف أ ر ا د و ا الجمع بين هذه ا ل أ ح ا د ي ث فقالوا نحمل ا ل أ ح ا د ي ث التي ظاهرها ا ل إ ب ا ح ة على ح ا ل ة عدم خلوها بالماء و ا ل أ ح ا د ي ث التي ظاهرها المنع على خلوها بالماء وهذا القول فيه نظر ظاهر و ا ل أ ظ ه ر من أ ق و ا ل أ ه ل العلم هو ما قاله المالكيه والجمهور و أ ن ذلك يجوز سواء أ خ ل ت بالماء ا ل م ر أ ة أ م ل ا تخل و به لماذا أ و ل ا ل ص ح ة ما استدل به الجمهور و ل ص ح ة ما استدلوا عليه أ ي ض ا و ا ل ح ن ا ب ل ة يعني الرجل اذا ل ل ر ج إ اغتسل مع زوجته من ن ا ح د ف إ ن ه ق ط ع ا كل واحد منهما مغتسل ب ف ض ل ص ا ح ب ه هذا قطعا وإن كل ا ن مجتمعين ف ك واحد منهما ي غ ت س ل بفضل صاحبه وحينئذ إ ب ا ح ة ا ل ح ن ا ب ل ة أ ن يغتسل الرجل بفضل وضوء ا ل م ر أ ة إ ذ ا لم تخل و به ومنعهم ذلك إ ذ ا خلت به فيه تفريق بين نظيرين فيه تفريق بين نظيرين أ و يقولوا إ ن ل ل خ ل و ة ت أ ث ي ر ا على الماء ونحن حينئذ نقول لا ما ا ل ت أ ث ي ر الذي يكون ل ل خ ل و للخلوة على الماء و نحن نحمل ا ل أ ح ا د ي ث التي فيها النهي نحمل ذلك على الماء المتساقط من أ ع ض ا ئ ه ا لا الماء الذي يفضل عن حاجتها في ا ل إ ن ا ء أ و نقول إ ن ذلك النهي كراهاه بذلك تجتمع ا ل أ ح ا د ي ث ومما يبين مرجوحيه مذهب الحنابله رحمهم الله أ ن ه م أ ج ا ز و ا ل ل م ر أ ة أ ن تغتسل بفضل الرجل و إ ن خلا هو بالماء والاحاديث التي يستدلون بها فيها النهي عن الامرين نهى أن يغتسل رسول الله ان ل ل صلى الله عليه وسلم ه أ يغتسل الرجل بفضل ا ل م ر أ ة و أ ن تغتسل ا ل م ر أ ة بفضل الرجل وهم أ ج ا ز و ا ل ل م ر أ ة أ ن تغتسل بفضل الرجل مطلقا ففرقوا أ ي ض ا بين في هذا الحديث من غير دليل على التفريق على ولذلك الشيخ س ت غ ر ب هذا ا ح الحنابلة ك م من متأخر ا ل العثيمين ا رحمة ل ه عليه وحنبليون ا س ت غ ر بن هذا التفريق ع د الحنابلة أنهم أجازوا ذلك للمرأة أنهم ن م و عاشور و ه ه للرجل ف ذ مما الجمهور ظهورا ا يزيد في قول ل ي خ طهر ع ش هذا أ ح د أ ئ م ة المسلمين له على هذا الموضع من الموطئ كلاما اقتضى التنبيه قال رحمه الله أدخل ادخله ل ل إ م م ا هذا ا ح ي حديثني ث تحت ترجمة الطهور الوضوء. عمر للوضوء د أ تحت هذه ا ل ت ر ج م ة للرد على اقوال غ ر ي ب ة قال بها بعض السلف إ ن جرت إ ل ي ه م ب أ و ه ا م من أ خ ب ا ر ض ع ي ف ة وعوائد قديمه ة أنا الآن أذكر الآن يعني معنى كلام الشيخ رحمه الله لكم طهر رحمه الناس في ا ل ج ا ه ل ي ة كانوا إ ذ ا استقوا من الماء كان يستقي الرجال أ و ل ا ثم يستقي النساء بعد ذلك والنساء إ ذ ا ا س ت ق ي ن ب ا ل غ ن في غسل أ ب د ا ن ه ن وثيابهن ثم اغتسلت الحيض آ خ ر ذلك وقد قال الشيخ رحمه الله وقد أ ش ا ر ا ل ق ر آ ن إ ل ى بعض ذلك في قول الله تعالى ولما ورد ماء مدين وجد عليه امه من الناس يسقون ووجد من دونهم ا م ر أ ت ي ن تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدرا ل ر ع ا ء فاستدل الشيخ بهذا على بهذه ا ل آ ي ة على أ ن النساء كنا ي س ت ق ي ن آ خ ر ا واستدل أ ي ض ا على ذلك بقول ك ب ش ة أ خ ت ي ع م ر ي بن معدي كرب قالت تعير أ خ و ي ه ا و أ خ و ا ل ه ا ب أ ن ه م يردون ي الماء مع د النساء, وبعد النساء وَلَا يَرِدُونَهُ مع الرجال أَوَّلًا الرِّجَالِ مَعَ قال ت تَرِدُوا وَلَا إِلَّا فكان ض و ل ن س ا ئ م إ ذ ارْتَمَلَتْ ا أ ع ق ب ه معروفا ن فكان الدَّمِ قال م هذا الوضع أ ن النساء كن اخر من يستقيو اذا استعمل النساء الماء صار غير صالحين ل أ ن يستعمل بعدهن قال فهذا يعني ا ل آ ن هو يبين تلك ا ل أ ق و ا ل من اين جرت إ ل ى من قال بها من الفقهاء قال ان جرت إ ل ي ه م م ن ه ذ ه العوائل ا ل ق د ي م ة و ب ي ن لكما ل ع و ا ئ ل قال و ك ذ لك ا ن جرت إ ل ي ه م بسبب غ ت ي راه ر م ب ب ع ض أ ح و ا ل أ ه ل الكتاب ف إ ن ا ل م د ي ن ة ق ط ن ه ا طوائف من يهود بنو ق ر ي ض ة ونذير ا ل و ق ي ن ق ا ع وغيرهم وكان في دين يهود ت ح ك ي ر ل شؤون ا ل م ر أ ة و ت ن ج ي س ل أ غ ل ب أ ح و ا ل ه ا فهذه ا ل أ م و ر بسببها ي ع ن يجب ت أ ث ع ض ا ل ف ق ه ا ء ه ك ذ ا يقول الشيخ تأثر ان ا ك و ن ه ق ا ل و ا ي ق ط ع ا ل ص ل ا ة ا ل م ر أ ة و ا ل ح م ا ر و ا ل ك ل ب ي ع ن يقول هذا ا ل ه بهذا متأثرين ا ذ ذكرت ي لك م ب ا ل ع و ا ئ د ا ل ك شيء يقول ا ا ل ي ه و د ا ل ذ ي ن ك ا ن و ا في ا ل م د ي ن ة ق ا ل و ك ان يكون هناك شيء يقول ما لك ان ل ك ل ب و ا ل ح م ا ر هكذا ق ا ل أ وهذا معنى ما قاله ا ل شيخ طهر رحمه الله وهذا الذي قاله فيه نظر من, من جهتين قبل ذلك اعلم و ا من هو ا ل شيخ طهر شيخ طهر بن عاشور رحمه الله عليه هذا كان إماما المالكية من أئمة المالكية ومكانته في العلم لا يمترى فيها وقد حدثني شيخ مصطفى النجار شفاه الله عن شيخه محمد بن أ ب ي بكر التطواني السلاوي أنه ك ا ن إ ذ ا ذ ك ر ا ن ع تاخر ك ا ن يقول ع ا ل م ا ل ش م ا ل ا ل إ ف ر ي ق ي م ش ع ا ل م تونس ورشه تونسي كان يقول ع ا ل م ا ل ش م ا ل ا ل إ ف ر ي ق ي وقد ك ا ن ي ح د ث ن ي ع ش ي خ البدري ر ح م ة الله عليه واتي م د ه ا ليلزم ذ ه ت س ع ة عشر عامه ومن يعني من اظهر ا ل أ دلتي على مكانه ا ل ش ي خ في العلم موسوعه ت ا ل ق ي م ة في تسير ف ا ل ق ر آ ن ا ل عظيم كتاب ا ل تريرو ح ا ل ت ن و ي ر هذا ل ا ي س ت ط ي ع أ ن يعني أ ن يتناوله كل أ ح د بل لا يتناوله إ ل ا من كان عالما أو ك ا ن طالب علم متميزا يعني هذا مما يبين لكم م ر ت ب ة الشيخ في العلم وهذا مع ذلك لا يعني يمنع ع ن ي ي من أ ن يكون في بعض كلامه نظر من ذا الذي ما س أ قط ومن له ا ل ح س ن فقط وهذا ومع ذلك لا يغضي ذلك من مكانته وقد ل ا يحط من قدره وقد قال ابن القيم والعلماء بحار و أ خ ط ا ؤ ه م أ ك د ا ر و إ ذ ا بلغ الماء قلتين لم ي ح م ي الخبث الذي فيه نظر من كلام الشيخ طهر رحمة الله عليه انه ل ل عليه ه أ جعل هذا القول ما القول قال إنما إمام مالك رحمه بها وعد السلف ما هي, الأقوال ضعيفة؟ هي انه ل ل أ أ ق و ا الضعيفة؟ هي لا يجوز الاغتسال بفضل المراه ف أ د خ ا ل الامام مالك هذا الحديث ليبين مذهبه أ ن ه يجوز ذلك لكن هل من قال إ ن ه لا يجوز الاغتسال بفضل ا ل م ر أ ة والوضوء بفضلها هل انجر إ ل ي ه ذلك بسبب العوائد ا ل ق د ي م ة وبسبب ا ل ت أ ث ر باحوال ي ه و د لا إ ن م ا سبب ذلك وبنشأ الخلاف هو ا ل أ ح ا د ي ث التي ذكرت لكم والتي ظاهرها التعارض وفي مثل هذا تختلف أنظار العلماء وليس قطعان من ش أ ا ل خ ل ا ف ا ل ت أ ث ر ب بشؤون اليهود و ل ا ب ا ل ع ا د ت ا ل ق د ي م ة ا ل ج ا ه ل ي ة على أ ن ن ا لنن في م ا ذ كره ا ل شيخ من أ ن ا ل ج ا ه ل ي ة كانت حول هم كذلك و أ ن اليهود كانت حول هم كذلك لكن نفي ن أ ن يكون هذا هو سبب الخلاف ا ل م س أ ل ة ا ل ث ا ن ي ة التي في ه ا نظر من ك ل ا م الشيخ رحمه الله أ ن ه قال إن ذلك, التأثير الذي كان لي ان ذلك الاغترار الذي اغتر به بعض من كان في ا ل م د ي ن ة ب أ ح و ا ل اليهود وكانوا ينجسون احوال النساء ويستقذرونها إ ل ى آ خ ر ه بسببه قال من قال من منهم إ ن ه يقطع ا ل ص ل ا ة ا ل م ر أ ة والكلب والحمار حتى قالت ع ا ئ ش ة رضي الله عنها بئس ما عدلتمونا بالكلب والحمار وهذا أيضا فيه أيضا لأنه نظر لأن هذا, الـ هذا, الـ هذا القول ا ل من قاله من آ ه ل الفقه من آه ا ليس ع ل ل م سببه ا ل ت أ ث ر ب أ ح و ا ل هؤلاء وليس سببه عوائد ج ا ه ل ي ة راسخت في ن ف س ي من, من أ س ل م لا الا ما ر و ه مسلم في صحيحه ونحن الحمد لله مازال عند مسلم وعند البخاري في أ ص ح ا ع المسلمين من الاعتبار ما إ ذ ا قيل لهم راوا م س ل م ي لا يفتشون عنه ويبحثون ل ا فيه ولو قام ا ل آ ن هذه ا ل أ ف ك ا ر والتيارات والكلمات في في, في تشكيك المسلمين في مسلماتهم يعني الاحاديث التي, التي في الصحيحين ه حصارت من المسلمات العوام لهم من التعظيم البخاري أ ح ي ا ن ا ما يكاد يضحك ترى ا ل إ ن س ا ن يقول لك ايه ايه ايه ايه ايه ا ل ق ر آ ن ه ايه ل لقرأت ايه ر ايه ر ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ر ايه ا ل ل ه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ن ايه نفسد م ايه ذ ايه ل ايه ايه ح عن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع ا ل ص ل ا ة المراه أ ة و ل والكل من شاء الخلاف ح م من ا شاء ر و ه ذ ا ا ل ح د ي ث ا ل ل ع م ا ء ا خ ت ل ف والكلب في ي ت أ و ه هم تثبته هو لم يختلفوا ل في ثابت ن ع ى معنى ما معنى أي يفهم الذي فيه يقطع يقطع هايقطعها نحو تقطعون اختلف هذا هل ما ما الصلاة ط الطهر ل قال به هؤلاء الذين يلومهم الشيخ الطهر ولكن هل ه وهذا به ا قالوا بسبب العوائد بسبب بسبب التأثيرات ي ه ومع د اجتهدوا الحديث لا هذا فرأوا في يقطع أن ن ا ه يبطل وعائشة أمامه أشد من مجرد ولكن مع ذلك ا لا نرجح في هذه ا ل م س أ ل ة إ ن م ا فقط نشير إ ل ى منشا الخلاف بين اهل الفقه وانما أ ن ه ق ط ع ليس هو التأثر بأحوال اليهود ولا بعوائد أهل الجائلية وإنما هو بعوائد و إ هو النظر الذي يسلطه العلماء على ا ل أ ح ا د ي ث فيختلفون في ت أ و ي ل ه ا أ م اما عائشة رضي الله عنها الله استدركت كثيراً رضي فقد م حدث به الصحابة وقد ونحن به ن ق ط عائشه نبي ل ل عليه وسلم قاله ولكن ه هي ع استدركت ا ة ذ ه رضي الله عنها كانت من المجتهدين من والمجتهد احيانا قد يتعارض عنده دليلان فيرجح فلا نجعل اعتراضها دليلا على ا ل س ن ة وقد أ ل ف الزركشي هذا أ ح د أ ئ م ة ا ل ش ا ف ع ي ة أ ل ف كتابا مفيدا جدا سماه ا ل إ ج ا ب ة ل إ ي ر ا د ما استدركته عائشه على الصحابه ة و مطبوع جمع عائشة الاستدراكات التي استدركتها عائشة على ا ل ص ح ا ب ة لما حدثوا أ ح ا د ي ث ف أ ج ا ب عن تلك الاستدراكات إ م ا رجح قول ع ا ئ ش ة و إ م ا رجح قول ا ل ص ح ا ب ة بحسب الحديث فمثلا ع ا ئ ش ة رضي الله عنها لما بلغها حديث عمر رضي الله عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إ ن الميت ليعذب ببكاء أ ه ل ه عليه هذا مرويهما الحديث في الصحيحين يقول عراقي وارفع الصحيح يقول في أ ع ل ى م راتب الصحيح ما اتفق عليه الشيخان هو هذا هذا الحديث رواه الشيخان ي في ص ح ي ح ه م ا فلما بلغ ذلك ع ا ئ ش ة قال ا ل ن ب ي ص ل ى ا ل ل عليه وسلم ه إ ن الميت ليعذب ببكاء أ ه ل ه عليه فلما بلغ ذلك ع ا ئ ش ة رضي الله عنها قالت رحم الله عمر والله ما قال ت ح ل ي ث لليقين الذي استقر عندها و س أ ب ي ن ل ك م ل م ا ذ ا ق ا ل ت لا ل ل ه م ا ق ا ل ر س و لا ل ل ه صلى ا ل ل ه ع ل ي ه و س ل م إ ن ا ل م ؤ م ن إن ا ل م ي ت لا ي ع ذ ب ب ب ك ا ء أ ه ل ل ع ل ي ه و ل ك كنت لا يقول لك ن ت ا ل لك كنت لا ل لك كنت لا يقول لك كنت لا يقول لك لا يقول لك كنت لا يقول لك كنت ا يقول لك كنت لا يقول لك كنت لا يقول ك كنت لا يقول ك ت لا ب ق و ل لك ك ت لا يقول لك ك لا ي ق و ا لك كنت ل ز ر و ا لك كنت لا ي ل لك كنت ا يقول لك كنت لا يقول لك ن ا ل م ي ق ت المقبور المنتهي أ م ر ه إ ذ ا بكى عليه من يتفجع على فراقه يعذب ه في قبره كيف هو تيبكي ونتعذبون ا ن ت م ا ل ي ورات أ ن الله تعالى يقول ولا تزر وزرات ا وزير و ميزه اخرى فنافت ان يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لو سمعته ما ترددت في ا ل إ خ ب ا ر و لكن هي لم تسمعه ولما كان يقال لها إ ن ه يحدث بهذا عمر وابن عمر قالت إ ن ك م لتحدثوني عن غير كاذبين ولا مكذبين ولكن السمع قد يخطئ لكن العلماء اعتذروا ل ع ا ئ ش ة رضي الله عنها ورجحوا قول النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك ه البخاري لما أ خ ر ج هذا الحديث ت ر ج م له ت ر ج م له ب ا ل ت ر ج م ة تبين مخرجا تجتمع فيه ا ل آ ي ا ت والحديث فقال إ ذ ا كان باب باب الميت يعذب بكاء أ ه ل ي عليه إ ذ ا كان من سنته إ ذ اذا هو إ أ م ر ذلك الميت أ ن يبكى عليه فهذا يعذب يعذب بكاء أ ه ل ي عليه وهذا كان معروفا في الجاهليه يقول اذا, إذا أنا مت ي فابكيني بما أ ن ا أ ه ل ه بكي بدك عليا شلي تمنى ن س ت ح ق بكي ا شغي وشقي بكي علي, يا بكي وشقي علي الجيب ابنتايا ان يعيش أ ب و ه م ا وهل أ ن ا إ ل ا من ربيعه أ و مضر إلى الحول علي الحول الى الحول ثم اسم السلام عليكما ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر ع ا ئ ش ة رضي الله عنها لما حدثت بقول ابن عمر رضي الله عنهما الحديث روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف على قليب بدر بعد غ ز و ة بدر وقد أ م ر رسول الله صلى الله عليه وسلم ب ج ث ة الكفار أ ن تلقى في, في, في, في البئر ق ل في ا ل ب وقف على القليب وخاطب الـ الـ الـ الذين قذفوا فيه هل وجدتم, فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا ثم قال ولكن يقول لك ان ل يكون م ا قال هناك اقوال ل ه ولكن يكون م هناك ن م ن ت أقوله اقوال ل ح ق ت قرات أ ت قول ل ل ه ع تسمع ا لا الموتع ل ى إنك و قول ر أ ت ق الله تعالى وما أ ن ت بمسمع من في القبور ولهذا نظائر على كل حال هذا الاعتراض س ت د ر ا ا ا ك أو ل الذي تعترضه ع ا ئ ش ة رضي الله عنها ل ان ي ك و مسوّغا يقولوا ان الطرف الذي خالف ع ا ئ ش ة إ ن م ا قوله إ ن جر إ ل ي ه بسبب ت أ ث ي ر ا ت ي ه و د ي ة أ و عوائد جاهليه ة ذ هذا ا اقتضى التنبيه كلام الإمام عليه من كلام هذا الإمام. رحمة الله عليه نعم ق ا ل ا ل إ م ا م مالك رحمه الله تعالى باب ما لا يجب منه الوضوء هذه ا ل ت ر ج م ة ل ل إ م ا م مالك رحمه الله باب ما لا يجب منه الوضوء يذكر فيها ا ل أ م و ر التي لا توجب الوضوء عند ا ل إ م ا م مالك لكن إ ذ ا نظرنا إ ل ى الحديث ا ل أ و ل نرى أ ن الوضوء هنا في ا ل ت ر ج م ة ليس مقصودا به الوضوء الاصطلاحي إ ن م ا يعم أ ك ث ر من ذلك ل أ ن ه يدخل ف ي ه إ ز ا ل ة ا ل ن ج ا س ة و إ ز ا ل ة ا ل ن ج ا س ة لا تسمى وضوءا في ا ل ا س ت ل ا ح وقد تسمى وضوءا في ا ل ل غ ة نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن عمر ا عن محمد بن إ ب ر ا ه ي م عن أ م ولد ل إ ب ر ا ه ي م بن عبد الرحمن بن عوف أ ن ه ا س أ ل ت أ م سلمه زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إ ن ي ا م ر أ ة أ ط ي ل ذيلي و أ م ش ي في المكان القذر قالت أ م سلمه رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهرهما بعده قال ثقة وثقه تقدم ثقات الله الله عم مالك عمارة المدني ابن وفاته إبراهيم إبراهيم الحارث التيمي تقدم الكلام عنه في المجلس الماضي هو واحد في المدينة من حديثه في الصحيحين وغيرهما لم عبيد عن عن معه نعم نعم عن عن بن بسنة بن بن حدثني يحيى في حديثه في محمد محمد محمد رحمه عنه هو أذفر من وقد مات س ن ة عشرين و م ئ ة ق ي ل س ن ة إ ح د ى و عشرين و م ئ ة نعم عن أمي ولد ل إ ب ر ا ه ي م ب ن عبدالرحمن بن عوف عن أمي ولد ل ابراهيم ب ن ع و ل د ل ابراهيم ابراهيم ا ل ر ا ه ي م ابراهيم ابراهيم ا ب ه ي م ا ب ر ا ه م ا ب ر ا ه ي ا ا ه ي م ابراهيم ا ر ا ه ي م ابراهيم ا ب ا ه م ر ا ه ي ل ا ا ه ي م ا ب ر ا ه ي ب ن ا ئ ن ا ل ا أ م ا ل و ل د ه ذ ه ف ي ا ل أ ص ل تكون أ م ا ب ا ه ي ا ر ي ة ل ب ر ا ح ب ه ا ل س ي د ه ا ي م ل ك ه ا و ا ل ج ا ر ي ة في ا ل أ ص ل ا ل م م ل و ك ة هذه تباع وتهدى وتورث إ ل ى آ خ ر ه لكن إ ذ ا وطئها سيدها فحملت ف إ ذ ا حملت وولدت هذه تسمى حينئذ أ م ولد ف أ م الولد هي ا ل ج ا ر ي ة التي يطؤها سيدها فتحمل فتلد حكمها حكم ا ل م م ل و ك ة إ ل الا في ا ب ي ع إ ل في ا ن ت ق ا ل الملك فلا يجوز أن يبيعها و ل ا أ ن يجب ا لا ي ج و ن لدينا ملكها منه ولكن يقول لك ان ه يكون لدينا م ل د ه ا ولكن ا يكون لدينا ل ملكها م ل ت ك ن يكون لدينا بوطء م ا ل و ل د نعم عن أ م ولد لابراهيم إ ب ر ه ي م ن عبد ا ل ح م ن بن ب عوف إ ر بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري المدني أ ح د المحدثين من المدنيين و احد الثقات و قيل مات س ن ة تسعين و قيل مات س ن ة احدى وتسعين و في الموطى أ ي ض ا ا ل ر و ا ي ة عن أ خ ي ه ا سنه أ خ و ه أ ب و س ل م ة تقدم أ ب و س ل م ة بن عبد الرحمن بن عوف ا ل آ ن ه ذ ن اخواني من شيوخ الامام مالك رحمه الله نعم أ ن ه ا س أ ل ت أ م س ل م ة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أ م س ل م ة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم واسمها هند بنت أ ب ي أ م ي ة ا ل م خ ز و م ي ة ا ل ق ر ش ي ة كانت من أ ج م ل النساء ومن أ ش ر ف ه ن نسبا وهي م ش ه و ر ة بكنيتها أ م س ل م ة وابو أ ب و ه أ أ م ي ة هذا كان أ ح د اجواد ل أ أحد ج و العرب ممن يضرب به المثل حتى لقب بزاد الركب تذكرون الركب ما هو ما الركب؟ تحدثنا عنه أ ص ح ا ب ه ا ل إ ب ل فوق فوق ا ل ع ش ر ة كان يقال في أ ب ي أ م ي ة كان يلقب زاد الركب هو زاد ا ل ق ا ف ل ة يعني إ ذ ا كان في سفر لم يحتج أ ح د من الركب أ ن يحمل معه زادا ولذلك كان يلقب بزاد الركب وكانت أ م س ل م ة رضي الله عنها تحت أ ب ي س ل م ة بن عبد ا ل أ س د المخزومي وهو ابن عمها وهو أ خ و رسول الله صلى الله عليه وسلم من ا ل ر ض ا ع ة وكان قد أ ص ي ب يوم أ ح د بجراحات فمات إ ث ر ه ا فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده وقد روى مسلم عنها رضي الله عنها أ ن ه ا قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم تصيبه م ص ي ب ة فيقول ما أ م ر ه الله إ ن ا لله و إ ن ا إ ل ي ه راجعون اللهم اجرني في مصيبتي و أ خ ل ف لي خيرا منها الا اخلف الله, إلا أخلفه الله, أخلف الله له خيرا منها قالت فلما مات أ ب و سلمه قلت من خير من أ ب ي سلمه انا قعدتها شكون خير من ابي سلمه قالت من خير من أ ب ي سلمه اول بيت هاجر إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ثم قلتها ف أ خ ل ف الله تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد روى ابن سعد رحمه الله في طبقاته ب إ س ن ا د ر ج ا ل و ثقات عن أ م سلمه ة رضي ا ل ل ع ن ه انها أ قالت ل أ ب ي سلمه ة ز و ج ا بلغني أ ن ه لا يموت رجل وهو من أ ه ل ا ل ج ن ة فلم تتزوج زوجته بعده إ ل ا جمع الله بينهما في ا ل ج ن ة وكانت زوجه في ا ل ج ن ة فهلم ف ل ن ت ع ا ه د أ ل ا تتزوج بعدي و أ ل ا أ ت ز و ج بعدك قال لها فهل تطيعينني قالت نعم قال ف إ ذ ا مت فتزوجت اللهم زوج أ م س ل م ة رجلا خيرا مني لا يحزنها ولا يؤذيها فلما مات رضي الله عنه قالت لبثت أ ي ا م ا ف أ ت ى رسول الله صلى الله عليه وسلم ل ل خ ط ب ة بعث حاطب ا بن أ ب ي بلتعه وماتت رضي الله عنها س ن ة إ ح د ى وستين على الصحيح و هي آ خ ي رزوجات النبي صلى الله عليه و سلم و ف ا ة و زوجات النبي المتفق عليهن إ ح د ى ع ش ر ة ا م ر أ ة و ه ن المجموعات في قوي قائل خ ل ي ل ي سبا ع ق ل ي ح ل ا ز ي ن هالتين زها جفن هارم زن صحيح ا مهذبا خ ل ي ل ي خ د ي ج ة بنت خ و ي ل ي خ ل ي ل ي سبا سوداء بنت زمعه عقلي ع ا ئ ش ة بنت أ ب ي ب ك ر الصديق خليلي سبا عقلي حلا ح ف ص ة بنت عمر بل ا خطاب زين ي زينب بنت خ ز ي م ة خليلي سبا عقلي حلا زيني هالتي هند و بنت أ ب ي أ م ي ه ام س ل م ة زها زينب بنت جحش زها جفنها جويره بنت الحارث ا ل م س ت ل ق ي ه جويره بنت الحارث زها جفنها رمزا رمله بنت أ ب ي سفيان ها رمزا صحيحا صفيه بنت حويي بن اخطب مهذبه ميمونه بنت الحارث ا ل ه ي ا ل ي ة وهذا ا ل ن ظ م ن ظ م أ س م ا ء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم على الترتيب الذي تزوجهن على ي النبي ل ص النبي ل عليه وسلم ه ع ي ي في دي والذي الآن امتحان الأئمة قالوا الزوجة لك ل كنت شكون دي صلى الله عليه وسلم انا ل تقول خليلي عقلي حولى ر ا سبا ب ب ع ة حفصة هي ت عمر ه ذ أ هنا لما س ي وخير د جزاو الله ن ع أ ن ه سألت أمة لما ت ز وقفت ج النبي الله أنا هنا لما صلى عليه وسلم و على هذه الروايه في ابن سعد لما قالت ومن خير من ابي سلمه أ س أ ل كم من النساء ا ل آ ن نساء المسلمين اللائي ن سئلن عن أ ز و ا ج ه ن قالت ومن خير من فلان ومن خير من فلان من لماذا هذا مع أ ن ربنا سبحانه وتعالى يقول وعاشروهن بالمعروف المراه احيانا قد تنتظر وفاه زوجها ق وتنتظر خروجه ا ش ح كم من شخص الان يريد ان ياخذ التقاعد النسبي كل ا م ر ة لا قلت ليه فضلت تكتريه غوت لماذا لغيابي ما امر الله تعالى وحكمه بوجوده وعاشروهن بالمعروف رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لاهله و أ ن ا خيركم ل ا ه ل ه ويقول صلى الله عليه وسلم أ ك م ل المؤمنين إ ي م ا ن ا أ ح س ن ه م أ خ ل ا ق ا وخياركم خياركم لنسائين وقد سمعتم ع ا ت ك ة ترثي الزبير العوام ترثيه أبقى ف ي ه انا أ لا, لا انكر أ ن كثيرا جدا من ا ل ن س ا ء إ ن م ا ت زوجها بكت و و ل و ل ت وكذا لماذا لهوي ا ل م ص ي ب ة ل ل ف قال د ق م ر ة ان ل م ع ا و ي ة ب أبي ي س ف الكلب ن رضي ا ل ل ه عنه إن ا لو اعتدته ففقدته لوجدت ن لفقده ل الم مش إنسان ن ا ل ل هي في الاعتياد نحن نسأل عن مع به و م ر ة س أ ل ت ن ي ا م ر أ ة عن زوج لها مرض يعني تكاد تجن لذلك الذي نزل بزوجها ل أ ن ه كان شديد الرفق بها شديد اللطف بها أ ي ع ج ز الرجال أن, تقال ان يقال فيهم هكذا يقول ابن دريد رحمه الله إ ن م ا المرء حديث بعده فكن حديثا حسنا لمن و ع كن حديثا حسنا حديثا لكن م ن وعه و ل لمن ل ل أ ب ا ع د فلان البعيد الذي يراك مره سته اشهر يقول فلان نعم الرجل والتي تضاجعك تقول بئس الضجيع خياركم خياركم لنسائهم هذا مجال ا ل ت أ س ي هذا مجال الاقتداء هذا مجال الاستنان برسول الله صلى الله عليه وسلم م ر ة يحدثني أ ح د ه م يقول أ ن ا مزوج اربعاد للعيالات و م س ك ن ه م في ضار و ح د ه وما كانش ن سكات ل هنا أ ن ت ظ ا ر ي ن ت ج ب ا ر م ن ا ل ج ب ا ب ر ة ورسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا كل واحد في بيتا و ا ت ر م و ا ل سعاده و ا ت ه ر ك ه ا الرساله اذا هذا الربع ا ف ض ر و ح د ه وما تتكلمواش ما, ما ترى هل تتكلموا را. راه ت ق ت ل ه م ولا شو غدر لهم وباست الرجوليه مش هذه ا ل ر ج و ل ي ة و ذ ل ك كان الحسن البصري رحمه الله يقول زوج ابنتك من تقي من تقي لماذا إ ن أ ح ب ه ا أ ك ر م ه اكرمها وإن ه ه ا ل ي ظ ل م و إ ن كرهها لم يظلمها طيب الله في إليك العالمين سبحانك وبحمد وأتوب نكمل إن أن أنت أستغفرك المجلس القادم سبحانك اللهم وبحمدك أن إلا إلا والحمد الله لا إله إلا لله شاء أشهد رب العالمين